ساتي ساتي صبورا صبور ولينا ولينا ولينا حكيما وضرب اللطيف ساتي صبور عنيف ولينا حكيما وضرب اللطيف ساتي صبور عنيف وليلا حكيما وذربا لطيب سأتي شموحا صبورا عني وليلا حكيما وذربا لطيب سأتي إليك أزف التامير أما حرأ ساكت جماله بقلب يسيغ هدى وارضا سأهديك من مطلتي الحروب سأتي إليك أزف التامير Sajmanu, bir kalbin yefigu, huda walıza, ansa ırdik min mufallaj alınu. Sadi, o zambir, fi kuvatı, tohum, him, hikir, bi acil fıto. دون سياسي يلو الصفو وزوم الجبال جبال الرجال وفوق التلال يهرج وجيش وفوق عباب سرا علينا بنصر إلهي تطوف سواف تواف عباب سرا علينا بنصر إلهي تطوف شوق متجمع في سكنتي عراب الليل حديث في حديث الفنا والسخا شوقي متجله حوشا كراتي وصبح الهتوم ساتي فمدج العلى والأسى حديث الفنا والسخا سأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف سأتيك عدوا سأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف فجري ديول السنى والسنائي ففخرك بالدين هول ويا فخوة الحق سيري بنام ومدي إلى النصر كل الخنا والفساد بأرضي كساء أمور وخوف ودكى صروح الخنا والفساد بأرضي كساء أمور وخوف ودكى صروح الخنا والفساد بأرضي كساء